و اما کره کره بخو تیلونه با. و گویی آباید باشم. واقعیتیش وقتی مشکلات گویی دو بچه ملایکات کجای خود دن؟ رب العالمی دو بچه می‌بخو قبیل نو کن کجایشون بخه بن. اما کجای اون دو بچه کیماتیه؟ اما وی کیماتیه و هنگ بخود دادن علاساز و نیا و کیماتی نیه، بس و هنگ بیشن. اون وی کیماتی دن که آه رب العالمی دادن. پس یه وقت چه کادر گرفت نه و احترام و نیا چه مازن يعني it are scaled with the Lord to enjoy it, so he became innocent. Like he was a calf man like that. Then there were people who were ill as an immortal source. But they called him dead as that didn't meet him Now they need thebekah But with the Lord he is یه داین مرغیتی و مرغیت پر ازی بیدونی او چه فرق نیه نکر نشانه هندی کانی مرغ سرخوب بلنگادو نکش نشانه هندی مرغ پسر شور میبید هر دو کنی نعمت رب العالمین مرغی توی پسر بلنگ میبید هر یک دو. اما دانان و نبود رب العالمین چه شکت دنیا و مواصلین کیماتیه مواصلین کیماتیه کجایی که اون کلا کی بود کانات و رب العالمین <متحدث> رب العالميني نا بتشيك هنا نا والكسيبيا نا كسلوبيا شو اجتهوني رب العالميني نا كتش هنا نا كور هنا نا دايك نا باو رب العالمين قل هو الله أحد رباني بتنية بعدين ده رب العالمين مشترك عيب داركم في هدي اكل أكل كفرية موازنة وا وهربك رب العالمين شنت أعتدش ده أبغى النفي كري كيف يتكلمنا نكرهنا نكتحنا تكاد السماوات ويتفترنا منه رب العالمين يقول كما عثمان شخشاق ببيت برفي أخفنا برفي أخفنا المشرك بجيت و الأرض و الجبال و هدى يعني عاد شخشاق ببيت و عثمان شخشاق ببن كي يهمو بنا توس اندعو لرحماني ولدا وقتين ايك المشرك بجيت رب العالمين يحوش كورا كيان كي كيكا كي أبي أكل واخوف نيت جلك جلكت موازنة بهند ربي العالمين دي سو مشترك عيب دور داتنين بتشيكت وا خلتوا واي تسألهم أجرا يان يا محمد صلى الله عليه وسلم بهند ياب و باوری نا اینن چونکه تو تو دعوی گلد که و تو بیجیورم بسرمان ببینو تو دینی بو شرح کی تو بنامبرین در پارا لواد گری اجر یعنی پار حقه خو لواد گری یعنی بجه از دینی نا بجم و از بودا حق گیارنا کم این لاتی با هنده پارا بدایم و هنده خارنه بدایم و ناف نیم این کاری یعنی لا تسأله هم اجر هر پیغمبر اکی وما أسألكم عليه من أجرين. إن أجر ان أجره إلا على الله. يقول تازهات ماذا عبهم جبى جمودين قدمهم دياركم ورأىك حقهم دياركم دياركم دا خلدير كن من شو بارههم إلا الله من أجره لو في ما رب العالمين يد بجد يعني الله فهم من مغرم مثقلون مغرم او دينا ابي بته بانك غران سرمروبي مثقلون يعني بار هندي چونكي وا بيچينا بيد وي بارا دنا بيغمبري صلى الله عليه وسلم و بيغمبر بركه حق ديار كات ودي دين دار بنو دي بارك زور كوي دسر بهند ايمانين اينن چوشتهوني نبيغمبري صلى الله عليه وسلم گوت بنامبري وهنده برامبري دعوه چو پارا چو خارنر چو اجر منه گونابد چو دين ند بنوني بس بوي ايمانيناين بل هم قومون طاغونا هلوكي رب العالمين دست بي كافا آياتنا بوتي كافا قومكا من يازد حموكا بحزي دراويت كن وحسنا كن دي حقية بي ونا في عاتش دا دليل سالنده اكا امرو في الدينة بلاوت كن و دعويت كن بالمعروف ونهي عن علمون كب كب تي بياد چو خلقي نبي تي بياد چو جارا في دعوية بران باري بلافكرنا دينة خدي بارا خارنه نیو و هار نیو اجر و واجست چجا نه چجای نه دخاز کد نبیش دخال کیف دتا من نه یانش جورهایی هک خوب صراحتیش نبیش دیم و منیا دی هندک آخف نکد دیهیت دیار کنی و هندک حرکات کد دیهیت دیار کن ابها موی خالاتن همو افشتید خالاتن امر ودینی خدا بله غبکت ویابو خدا بله غبکت او اجر آخو حساب کد کربعمی نده کدی اما چجای ما رو وکی دینی خدا بله وکر و الدعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كلا سببًا وكرًا ريك كموال الدينية بقو داس خو بنيت أفهمه رجع كامته وبيت عذابه شو؟ لأن الواتش ده دعوة وبأمر بالمعروف ونهي عن المنكر العبادات المعزنة كرب عماني يقول يا ما بكن والواش ده أبي بيجي ذكرن بيباره بيباره وب مقابل الدينية شو مول الدينية؟ ناوي فيه فران باريوه والد قلت چي قفا مروفی والد قلت هم مروف دنیاه داده ارازيل بید و ده پیش چاوه فا کساناش حمود مروفی ناسن و ده بجنه افاوه سرا نصیحته و دعوه و دینه و خوده و نیا پواله والد قلتين و هم لال رب العامش مروف چنا من و همود او مال او جتبه و راکت داخل فاکران هم مروف ده بهت عذاب دان هم مروف تاو بنا قلت هم عندهم الغيب افوام شرکانه وقت سر به شرکی و سر به کفریه چنو بیش نبی عماری صلی الله و علیه وسلم شاعرا و یدینه و خیبکه افواخ فند بی رز بر عماری پیامبری تکلیسال الله و علیه وسلم و غیب لودی هبو و لوح المحفوظ لودی هبو غیب او چه؟ بیام نزانی نو مهاقال نیه و معلم لوح المحفوظ دیدیم. ما غيب دستي وابو وابو خل نيويسي نيويسي بو پي عم بس الله عليه وسلم نا في لوحة المحبورة دا نيويسيا پي عم بس الله عليه وسلم شعره يون كوهنه يون يدينه حاشه ونيويسيا في مشركة عبادة السلام وشتن اوي سر حقيب راستيه يعني چوش تيو ناو غيب زانم و ونا غيب لالي وحايا حتى في اخف نبكن بلعكز غيب لالي كي هبو أه لا لي رب العالمين <سؤال> أو أبو بيعن بريه ناتي الله عليه وسلم أو أبو بيعن بريه ناتي أفا بوجت أفا قالي كي الله عليه وسلم أو دين أو يحقه يراسل أفا غيب هم يكتبون عن خرادي خب هو غياب الميسن يعني يعني محمد الله عليه وسلم و رب العالمين لوح المحفوظ ذاب ذاب تافوا وده بهم بيخش ليبكان هم بيخو تحكمه تداك كان هم بيخو أيكي بين أبي حاس كان بين سرير حق بين وسنا في سر الحق يسرا راسية و بين كرب لبدين وسنا في سر بعطله ورب العالمين لوح المحفوظ ذاب وفاء ن يعني شو شتهو للي منيا نوا غيب زاني ونوا فندشة منيا بيخو كيف بيخشنا نافل المحفوظ ذاب وين سن لوح المحفوظ النبي سي ونيا وبأمره بهاتين رب العالمين تنيا وكاس النادي وكاس نابنيتيش وكاس نشد تشتاكي تدبدلش ما يبدل القول لديه طبعا مش داوتشتي لليمن شجرا نهاته بدل كران او النف لوحه المحفوظ ده شجرا بدل كران يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يعني او, أو كتاب دسم العالمين دي ليبت أما عنده أم الكتاب لوح المحفوظ چجا شل نهت؟ نهت دكتان آه چجا <تسجأ> بدل نهت؟ أما <أوار> عند <بنف> لوح المحفوظ اجدهاتي أبا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يحسر حقية وراستية ومشرك همو قبه سر باطلي ويحسر شل كيف كفه يريدون كيدا يعني بل يريدون كيدا همو قبه مشركا كيد يعني پيلانا پيلانا دادانه بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو دينه إسلامه أبو بصرمانا دب يعبري الله عليه وسلم يا حمدك الله ودين إسلامه أبو بصرمانا نهلا وضعيف كان فالذين كفروا هم المكيدونه طب العالمين بيشتبي يعبري سال الله وسلم ويشتبي أبو بصرمان بيجن خوادجنا كان أكان جديد دشمنيتهم جو ودشمني دين إسلامه يبين لنا ده أنك دشوف نهلا وكيم كان ولیکن کو اسلام نمینید یان کرید کن پیش چاوی خلکی وکی هر وقت رب العالمینی دنیا دانای و مروف چیه کرین که هی شیطانی اول کس دجمناتی ها که ها کری دجمناتی ها مروفی ها یا دجمناتی ها دین خوده ها کری دجمناتی ها کری و هر یه تهین هر یه هنگیه اف صراع و اف دجمناتی ها ما و معطلی دست بکری و حتی روژه قیامتش نکاش همه مگه دشمن دین اسلام پیلانادادن که اسلام نه هنگریت کن جماعت هایی که می‌نوه اسلام و نوه بصرمانه او بزده شورت خالد بکن و دعوای شورت خالد و شورت کریت بکیه بین حساب کنن. آن سو زد بشه خالتي اسلام و دین اسلامه هواي. پرند ربع عالمين بيشتمه و عارض نکن هم يريدون كهيدن يعني هكوا مصدواتي آفابيت وقتي آفاب پیلانادادن کودين اسلامي نه هنگر و بصرمانه نه هنگر فالذين كفرهم هم المكيدونا. ربع عام بيجت هم قاب مروفة كافر. ربع عامين PILANA كمغصر بدانات. وPILEANA ما يعني هم إسلام ونبو الله عليه وسلم ودين بسم الله عزوجمل و جل قیمبو قوت و آشیا مادی جل و قیمبو اما چون بو خداهت کردو و اشتاق بو خداهت گرام کردو ربع عالمینی او دوچمه هم متقدم. بنهد ربع عالمش فال الذين كفرو هم المكيدونه هم قافی مرود كافر مرود دوچمه خدا دوچمه دین خوده هم قافی آمنهت خسارت و آمنهت پلان دادن پلان تو ربع عالمین سری واد تشکین تره تو چن آیاتیش ربع عالمینی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 ومكر الله رب العالمين فلانا كوديا مع صردها فلانا ما صر والله خير الماكرين رب العالمين حموجا في وحدة فلانة كداة نين تشوف دي خبر ناقرا وهمو دي تنش غير الله يعني رب العالمين حموجا في غير رب العالمين كو أبىش حق بيتوا، أبىش همuche بيه شيء بيتوا، وهمuche قداسته ويدا بيتوا، ومستحق عبادتبي. أف استفهامش معناه إنكارية يعني ليس لهم إله غير الله. يعني شو إله الدين نبجل رب العالمين، شو خدي الدين كمستحق عبادتبا، شو إله الدين حق حقنا نبجل رب العالمين، إله حق بس رب العالمين ابتنا. مشركه إيمانه أبوك رب العالمين خالق رازق مدبرة. ها همه موارد عالمین بودی. آوا امیر شیکین، آوا عاد عثمان شیکین، آوا بوران اما عبادات بو خودبتنه نت کرد. و هندک صنم، هندک معروف کرد نما واسطانه رب العالمیده. رب العالم مجمل دم اندو ایمان به هندیهای کا همش دست میده. باعث عبادتش بو متنین آکن. اله حق تنه ازم. مگر چو اله دینی نی نه حق سبحان الله. این رب عالمینی موازنه و يبه كماتية و يبه عيبة و يبه شريكة عمّا يشريكون أو شريكت مشرك بو رب العلمي دادن هاش رب العالمين كسل چو شريكنين العرضي نحن عثمانا بجليه رب العالمين رب العالمي شريكنينها حتى رابط ايكيب كتا واسطة ما بين اخور رب العالمين رب العالمين بتنيع وبس أو الهي حقه و عبادت فيها تنيع بو يبتكرن هندش رب العالمين إيرا انكاريا همو كسا كيتكت كي ايكيب ما بين اخو ورب العالمين مش في شيخكم في وليكم في مروه باشكم دعوا من جهه رب العالمين افهموا شركة طبعا مش تذكر الى ومن يدعو مع الله إلها يقول بجلي رب اله اخره ديما تركي تدعوا ال اكدك برج رب العالمين اذكرها تشه تذكر بلا تنجي الى هم جوان كرنا شيطان والله أفد من ولا هو واسلام ما بنام نور رب العالمين ولا بده ما شاف عادك رجا قيامته امام جوان كرنا شيطان يا بومروفي تشيغاوا مروفي شتكيوكر مروفي اعكر اله بر هند رب العالمين انكاريا وامشركانه هماكر دت املهم اله غير الله حتشو اله ديننا غير رب العالمين سبحان الله رب العالمين مواصنه الوا كي ماتيا واشريكه ابو مشرد رب وان يروا كسفا من السماء ساقطا هكف مشركه اف ملحد اف كافره ببينن كسفا يعني باور يعني قطعة من السماء يعني بينن باور تشك العثماني يا عذاب يا يعني سر يقول سحاب ماركوم إيماننا إنون و بارينا إنون لكي بجن؟ بجنب الله أفهم عفره كيته مركوم أو عفره ستيرن أفهم غلق طبق سره أبراه من بجنب أفهم تو چه ببيني يا محمد صلى الله عليه وسلم أي مسلماتو چند دليلة ببيني إيماننا إنون حكا خوب ببينن پارچاكا عذاب يال كيره بوته دخاله نعم لإسمانه إسمانا پارچاكا لفت بطير تهد و عذاب دهد يقولوا بارينا إنون ونب اعترافه نو كان دتش بجن سحاب مركوم دمش والله عفركا استيريا تي هود عليه الصلاه والسلام كعاذبنا في قومي وقت عذابهاتي تي هذا عارض ممكرنا واشواقتي باران بارب العالمين بل هو ما به ريح فيها عذاب أليم تبى بارنية أبغى وانجو عجلان عليه الصلاة والسلام بعذاب الله دبله ما عذاب خدبت أبغى عذاب بونجوها جلك تند جلك هم كم كافر يمشرك يملحد بشوف غضب الطبيعة يا، لا بيشوف أزز جارة ونيارب رب العالمين أيك الآيات موازن رب العالمين تين تونية وإن ذار رب العالمين ده تمد عن أنا بيت بيت غضب رب آ بید یک البواس تبدی که بیده سبب هنده چونکی مروری گل گناه هات کردن و خطا برابر عالمی بوم اما خطا بطیع عوینیه طبیعت همو مخلوق برابر عالمیه اوه چیشتن آکت بیه رب العالمینی عوینیا بحر میتره بر ناو بتو بیدن ناو خال کده و خانی و قلخبات و مرور امر رب العالمینی فذرهم أبعا من المتبعين بلس الله عليه وسلم بشتما بسرمانش لا يجعلن ولو هر سر كفراخو يد بردوان بن سر شركاخو يد بردوان بن جابوانا دنبه تو هر دي بردوان بي سر دعوة و سر نصيحات کرنا اما وقت او واخرنات كان هنگ ليجعلن فذر هم يعني ليجعلن جابوانا دنبه وخبه وموانده نكن چونك افات چشتاك ببينن هر و اين ير و كل آيات لا يؤمنوا بيها همو معجزه که و همو آتا که و بینی دلیل که و بینی او ایمان ناینا بلند را بر عینی گوته لگرند خوب مادینا کجا حقیق و راستی ابو دیار که ابستینگی جب و ندهد سر باطل دوا و سر شبه دوا ابد بیشول حتی یلاق و یومهم لگر بر سر کفر آخو سر شرک خبر دوام بل حتی جنوار فيه وصعقونه او رجاء او تيدا يسعقون يعني هم تدمرن صاعق او, أو دنج هيلى ويمها قال خنا منيتو منو شي صحيح اه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض كهرباء شوط الدنج وقت الدنج يقول بدايتين اه عفش فيه يسعقون يعني ويرجع همدك لهن هم يدمرن يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ليه جرى جوابا ندا و و دعويت قلبك وقت و اخرت خویت به شول باطل اینا تو جوابا ندا او مروجك بودانای که هموت دامران که رجا قیامتیا ما ابو حمشتبه وره و بو حاضر کی یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا و رجك رجا قیامتیا او پیلانت و دنیای دات ناین و دجمناتیا بيعن برساله الله علیه و سلام و دجمناتیا دین اسلام و دجمناتیا ابو سلمان ويروجت شو پیلان اتوا فایده یوانادن بلعکس او پیلان اتوا دانوی دنیای ده بو پیغمبري و بسرمان او دین اسلام حمود بن عذاب وا ولهم ينصرون ویروجک رجاق قیامت کس نشد وسربخیت کس نشد هاروکاری واب کات کس نشد دفاع واب کات کس نشد والعذاب جهنم بین تدله چونکی هنگی ده ایک شیت بو مل شفاعت کات هکملو ما می‌رویم مواحد بید می‌رویم ایمان اینا بید می‌رویم عمل صالح کر بید اما اندکونا حم می‌رویم کر بنم می‌توانند کرده سر و بنا حم می‌رویم. هم می‌رویم که دشمناتیا دین خدا کر بید باورین اینا بید. اوه کس روز قیامت نشد با شفاعتی بکرد. چوب راداری نیا ناخود خزماتی فایده می‌روی ناکت و تقطعت بهیم الاسباب. او سبب دنیای عالم هر کاری اکدود که دچار راداری اف سبب همه دشله هن يوم لا ينفع مال ولا بنون واتريد مولانه بجد مالنا من شفيع اه مالنا من صديق اه حمين اه اه اه من اه اه اه يعني اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه همون کس نشد دفاع مروی بکرد و کس نشد پشتوانی ها مروی بکرد و این دون ذلك. و رب العالمین بجید او في الظالم ظالم و ید کافر و ید مشرک و او وهم نوع ظلم که کری چونکی کافر ظالم هست و همون هر کسی که خرابی هر کسی که او چید ندان تجیخ و دان تجیه که دیده هذا والكافرون هم ظالمون رب العالمين جيد هذا إيمان نعيد إبهران هذا هم عذابا دون ذلك رب العالمين عذابك وديش فنما لدينه دي دون ذلك يعني قبل يوم القيامة يوم أقل من يوم القيامة عذابك يوم ترى قيامته كبعسي الدنيا ده يوم عذاب قبرية عند الدنيا ده دي عذاب دين هل بك شرب كافرهات نشكان دن يعني عذابا دون ذلك يعني بحثي عذاب قبرية يعني بري رجع عذاب و هاي كناف قبري ده دهين عذاب دان هتا رجع قيامتي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر نربعهم بجيد ام فان الدنيا بري بشنا رجع قيامتي و بري عذاب رجاء رجع قيامتي الجهنان ده عذاب قدي و نيزيك و عذاب دان عذاب قبرية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. بس أغلب الوان نزانا قبران بجد. يعني كن نزانا، يعني نزان أف عقوبات، واف نخوشي واف مصيبات الدنيا عدوبتين. أبهامو كنا قبران متنيريد عذابا. بوهند ده إيمان بينن. لأن كإيمان دار بوهند ده دا توبيب كان. ولكن أكثرهم لا يعلمون. أغلب الوان نزانا. ولكن هذا هو ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون شيء ولكن اصبحت على الرسول <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم يوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم محمد الله عليه وسلم يوم الله عليه وسلم سر سر و حكم ابي ربته و سر قضاء وقدر رب العالميني سر ازي دان كافره بوته اوا هموت بن قدر رب العالميني شو يتحملها بيد وبردوام بسر دعوه بردوام بسر كرنا عبادتي بردوام بسر نكرنا غنها بردوام بسر دي وحده مصيبه تكون اخوشك بتهات تتحملها بيد شو اخف نوت شو شخير شو يد قالتنا وصبر اوا اصبر لحكم ربك يعني تصبرها حكمه رب العالمين جد ما دو حكمه رب العالمين حكمة هي حكمها هي شرعي وحكمها هي كيا هي كوني قضاء وقدرنا رب العالمين دونهين وكمن بيريبت شيء يعني <تصفيق> تا صبرها بدو مصيبات ونحوش واتان آخر نيت خلا شوية خلا ناكي دل يخدها راضي بي وسر حكمه شرعيش أو شريعة رب العالمين تهدونه يتصبر بي وتصبرها بيت, بيت. عباداتي برد وامبي حاش نكرنا وبرد وامبي ولكن يجب يعني يا محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم يكون بن صلى الله عليه وسلم يكون محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يكون محمد صلى صلى الله عليه وسلم يكون محمد صلى الله عليه وسلم الخرابية هم با دیتنه و هم با چشتی تا گوتن و پا راستنه اش ولله هلمثل اعلا وکی دنیایش دا گره جرا مروو وکی دبشتا مامساکی دبشتا موظف اکی دبشتا معلم اکی بشتا وکره من الله دیتا چاوه تالبیمشتا شویب بنابید ده باش چاوه خوکمه یعنی چی هده چاوه خوکمه؟ آه بارزم وانا کمشتا خراب گییتی و چی تا که باشد بیدنی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 أما وقته موسى عليه الصلاة والسلام كيه ولي تصنع على عيني مفرد قوتي ويريش هر بحسي چان چوفا هر بحسي ما الله عليه وسلم وإن ربكم ليس كات بشيت إنه أعور العين اليمنى هن الله وإن ربكم ليس بأعورا يعني ربنا جايب شاف يعني رب العالمين كان شافتين دو شافتين بس الله يقيمنا نوكي شافتنا ويرش جمع جوتي نجوت بعيوني تبي عيوننا بنشاف دير يوم ما دا بو مجدت أفنائها بوتعظيمها وبودليله عندي اشكه رب العالميني بارس نويب وبيعمل صع وسلم بتربية ليك يوم موسى عليه الصلاة والسلام اف تشوف دير يا رب العالمين قلبي عم بالك يصلى والسلام معصفر بيال يا موسى وسبح بحمد ربك وتسبيحاتك وحمد رب العالمين يعني بج سبحان الله وبحمده يعني سبحان الله والحمد هم مجته كمال ودرسي بس تدعي كسدين نوف دنيا فندي أفهر دوك بتر تزبيحات و بتر رب العامني كيف بتت سبحان الله وبحمده بحمده كنجي تزبيحات ربي خبك يا محمد صلى الله عليه وسلم أي بسلمان حين تقوموا وقت تراد بيه عندك مفسره حين تقوموا يعني من الليني اني وقت كنت في الشارع ردي يابا قال لك جرب جاء سبحان الله وبحمده بحمدياته سلف الصالح وكرب ربي ونبر في آياته اوليدي بجي سبحان الله وبحمده عبر في آياته عشان ربي عم يجيد وسبح بحمد ربك حين تقوموا كنت بمر في الخربا دي يابا وخبيش ايبه وكيماتيه ونفتر رب العلمين موازن كتب جراء رب العقودة هم تجي عيبو كي ماتينة تأتي أكوامل شجاء عيبو كي ماتينة أفتاد عنينا وبيعامب صلى الله عليه وسلم حديثة كدفة جيد بجتاكي أيكي لنغو رابو بشاوي وقوتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اغفر لي أن ثم دعا بي وخد دعاك استجيب له طبعا من دعا بي دي قبيل نوع دعا يجد مروف اكل واشتر بيجي سبحان الله والحمد لله فهنده افا وسبح بحمد ربك حين تقوم يون هنده قريبتي حين تقوم الى الصلاة يعني وقت تراد بي بنواجه وقت منفراد بي تنويجي. في 10 دقيقه اول تشجده كات اكل دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ابيش سره دعاء تشهدي هاي سبحانك اللهم وبحمدك هناك ايش يقولتي بحمد ربك حين تقوم من المجلس يعني كان في ذكراتك وقت المجلس ربي هر ما يهاتي بعمل صلى الله عليه وسلم وقتیل مجلسه راد بو و یه گوتیمش هکاون گو مجلسه که داریش نخواره بری رابن وی دعای بکن دی بیتا کفاره تا واقو نحابد نخو وی مجلسه دادی خواره که هاتی خواره گوتن و هاتی بیا سبب هده منو فتیشی گو نحبی سبحانک اللهم و اشهد اشهدو ان لا اله الا انت استغفروک و اتوبو ایلیک جا مفسر افه همو یه گوتی وفانه هم ما ود گرید آیتا که يعني أختمر في خوي رابو سبحانك سبحان الله وبحمده. ما أختمر مجلس رابو منو دعاء بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ما أختمر رابو بنبيج يمر بيج سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حافظناها ما فندكتها. ومن اللين فسبحه يعني شفاج يا محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان دار تسبحات رب العالمين بك. تزبيح تهد سبحان الله تزبيح تهد بو نواجيش حلو اكي حديث دهاتي كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفري يعني كي لا يسبح في السفري؟ يعني لا يصلي الرواتبة يعني في عملي صلى الله عليه وسلم انف نواجه سنتي رواتبة بالنواجه وشتي نواجه ناتكرن إلا راتبة الفجري إلا يدرك عدي السنتي بلنواجه وسبليد كرن اما ادی نمیکردند. و هندش عبدالله بن عمری وقتی اکی گویی تو بود سنت آنها که ادباری نویجه بودش دی نویجه، گویی از این نویجه کرد کم. گویی چلو دست ندا کم. گویی نویجه چهار رکعه دی، همه سفایی دو رکعه داد که. گویی اگه من راتی بکرم، گویی نویجه دو خوتم هم. اینگی نویج خیرتره که کامل کم. اصلا ما گویی همه وینا که این گویی یادش سنت آش الله علیه وسلم.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 تأف أمرا جيبا جيكر وتأفض الله صلاة الليدة سخوينة فسبحه يعني رابا چونك نوف نواجه جدا من رفهر شتكت ها تزبحات يتكت سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أن أو الذكرية عولي من رفتكت همون تزبحاته وما زنكرنا رب العالمين يا وإدبار النجومي إدبار يعني وقت غروب النجومي وقت استير آغاد بن آغاد بن يعني الرناو والناميني و س... رنا سبده شلاتة دات كابين هنگي ستير شلاتان شنو نامينه ومفسر عندك يقول تي هذا بحسي هذا درقعته هذا باري نيفيجا سبده رقعته الفجري يعني ومن الليل فسبحوا إدبارا نجومي يعني وسبحوا إدبارا نجومي يعني باري نيفيجا سبده كي ودرق عسوناتا بينك أيش جلعت حدرن هذا كتبه عباس الله عليه وسلم رحمك الله بجيد السلام، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أو درقعة السنة بلين في جاسب ده خير خيارترنا الدنيا وقال ناف دنيا يعني اكا الدنيا وقال ناف دنيا همو يا تبيت ويك بس ودرقعة ابكات أو بو ويمرو بو درقعة كري أو آبو باشتره وخيارتره بو چون قال ناف دنيا شو غاتنا هيت أما أو درقعة ونيا دي تقلت هن ورجا قيامتي و خیر که قلعه و مازنایی ال سنتی دی هم آخیرتره. اول برین ویژه و بخشین ویژه تر از ترکره. يعني اول ویژه لای ربعمین قلعه و قدر هشیار بنونه که نویژه اسپیدیا هنگو بچید. اون يعني بخشی و برین ویژه اسپیدیا بریبانگ يعني با رابه هنده کروقات آب که هندک نویج آف که باری بانگی وقت داره رب العالمی عثمانه دنیای ای اتبار آنو جمعیت بیته یعنی وقتی نزیق بی آن نزیق بی کو استرچ لبین نمینن یعنی باری بانگی اسپدی هنگی تو بخوابه آو قیام اللیل و هندک رکعات سنت بی dery bongit da da bulcuregi derse derse bu vakti de verdi ne sade ah pe sey git yesaydınız benden hani devam etmek eden için aslında yani merasat kasr-ı camdan evet akseri aslı kasr-ı camdan evet derse derse işi o derse şey şu işkop yönü ne aser çitra onun kasr بسه که توی شور بی درسته با خود جمعش که ها که توی بیشتر بی ترشی هن به ویژه که وقتی خود آب که اته چه مشکل نبند اینگی بس قاصر کد بس هر یکت وقتی بیدم دختران دعوانا ای الحمد لله رب العالمين و الله و السلام علیه و سلم و آل خلفی محمدین و